تخذوا من دونه آله، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ وَإِذَا اعتزلتموهم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم, ربكم من رحمته ينشر لَكُمْ ربكم من رحمته ويهيئ لكم من بِأَنَّ لَا إِلَٰهَ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 ومن يضلل فلن تجد لَهُ وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة راضعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم وَلَا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمئه سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا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 تَذْنَالِ الظَّالِمِينَ نَارٌ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنْ كَلْ مُهْلِشُ الْوَجُوهُ بِسَ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَ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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويستبرط متكئين فيها على الآراء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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه ابدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن لا خيرا منها موقلا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت خَلَقَكَ خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا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 تراني انا اقل منك ما لو وولد فعسى ربي ان ياتي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففسق عن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ منه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 أَو مَا يَقُولُونَ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أنهم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 بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراء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 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَينِ أَوْ أَنْضِيَ حُطُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَينِهِمَا نَسِيَا حُطُبَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَكَ إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ فإِن نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَدَّعُو قَدْ قَدَاءَ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَتْ وَجَعَلَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا علما قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ هُدًى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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وأما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا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 قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى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 ذَا إذَلَغَ ذِينَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَلِكَ الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَجْوَجَ وَمَجْوَجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ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 اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد